الجولة السابعة عبادة التفكر راحة القلب والعقل رسم قلب لأنه الله مهد الدار قبل الساكن وأقام العذر قبل الذلل قال الغزالي رحمه الله تعالى كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيضة المعارف والفهوم وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته ولكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره يا صاحبي لن تدرك المعالي بلا اجتهاد ولن تسافر بلا زاد ولن يصل للمراد أهل الرقاد فتفكر في أمرك لأن التفكير طريق الزهاد هذا طريقهم فأين السالك هذه صفاتهم فأين الطالب النبضة الأولى جولة حرة مفهوم مفهوم التفكير هو تردد القلب في الشيء الواحد إذا انشغل القلب بأمر ما ثم فكر فيه بعمق وتدبر ينتج عنه فكرة من خلالها تبرمج عقلك وصرح ابن القيم أصل الخير والشر من قبل التفكر فإن مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها فيا صاحبي إذا أردت أن تعرف قلبك على خير أم على شر فانظر فيما تفكر وفيما تتأمل وتتدبر هذا هو العنوان الذي من خلاله تقرر أنت على خير أم لا فتعرف أين تذهب وإلى أي الطرق تتجه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون هل الأعمى كالبصير؟ هل الذي يرى كمن لا يرى؟ هل من يفهم كمن لا يفهم؟ النبضة الثانية للتفكر مجالات 1- التفكر في خلق الله قوة الإيمان يقول الإمام الغزالي الطريق لمعرفة الله التعظيم له في مخلوقاته سئل اعرابي عن الدليل فقال البعر تدل على البعير والروث على الحمير وآثار الاقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير وجاء رجل للإمام الشافعي وسأله يا إمام ما الدليل على وحدانية الله عز وجل قال الدودة تأكل الورقة فتخرج حريرا طريا والنحل يأكل الورقة فتخرجها عسلا شهيا والشاة تأكل الورقة فتخرجها لبنا نديا والغزال يأكل الورقة فيخرجها مسكا نقيا المادة واحدة والصنع مختلفة فمن الصانع جولة مع المخلوقات فهل فكرت في الشمس من قبل؟ فهل فكرت في السماء من قبل؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها فأنت أصعب في الخلق أم السماء التي تغطي سفح العالم فكر فيما بين السماء والسماء مسيرة سبعين عاما ويقال مئة عام رفع سمكها فسواها فكر في الأرض التي نعيش عليها والقطبين الجليديين اللذين لو سال جلدهما لغرقت الأرض في بركة من المياه وهل تعرف حقيقة الماء قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سيدنا جبريل وتذكر حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل رأى له ست ماء جناح الجناح الواحد يسد الأفق على النبي صلى الله عليه وسلم تخيل لو أنك واقف فوق جبل وجناح واحد غطى الأفق كلها فما بال الخمس مائة وتسعة وتسعين جناحا ولما رأاه النبي في الإسراء والمعراج يقول كان جبريل كالحلس البالي من خشية الله القماش المبلولة فكر في الملائكة والبيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعة ألاف ملك ولا يرجعون إليه تسبحه نغمات الطيور يسبحه الظل تحت الشجر يسبحه النبع بين المروج وبين الفروع وبين الثمر يسبحه النور بين الغصون يسبحه المساء وضوء القمر افلا تتفكرون من علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره ويطلب عفى أثر مشيته بذنبه ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من وضعه فينفخ فيه من خريه لأن اللبوة تضعه جروا كالميت فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك ومن ألهم كرام الأسود وأشرافها ألا تأكل إلا من فريستها وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع أفلا تتفكرون؟ ومن علم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة لأن أوصالها على خلاف أوصال الحيوان وهي عالية فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق فتأتي ماء وسطا تضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون الآخر افلا تتفكرون؟ ومن علم الكلب إذا عاين الضباء أن يعرف المعتل من غيره والذكر من الأنثى فيقصد الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وثب، ويدعو الأنثى على نقصان عدوها لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطا أو شوطين حقن ببوله وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن وإذا حقن الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو فيقل عدوه فيدركه الكلب وأما الأنثى فتحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عدوها ومن علمه أنه إذا كسى الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف فيعلم أن تحته جحر الأرانب فينبشه ويصطادها علما منه بأن حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق أفلا تتفكرون ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبا بين عينيه فينام بإحداهما حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة حتى قال بعض العرب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان نائم افلا تتفكرون ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء، فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم قال بعض الصيادين ربما رأيت العصفور على الحائط فأومئ بيدي كأني أرميه فلا يطير وربما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئا فلا يتحرك فإن مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو نوات طار قبل أن تتمكن منها يدي أفلا تتفكرون ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة وتجعل في اعلاها خيطا ثم تتعلق به فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكه تدلت إليها فاصطادتها ومن علم الظبي أن لا يدخل كناسه إلا مستدبرا ليستقبل بعينه ما يخافه على نفسه وخشفه ومن علم السنور إذا رأى فاره في السقف أن يرفع رأسه كالمشير إليها بالعود ثم يشير إليها بالرجوع وإنما يريد أن يدهشها فتزلق فتسقط أفلا تتفكرون ومن علم ليربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مجرى السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى الماء ويعمقه حتى يتخذ في زواياه ابوابا عديدة ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزا رقيقا فإذا أحس بالشر فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه ولما كان كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على البيت إذا ضل عنه ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك السمن ثم يظهر ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى لأن صلاحه قد ذهب فيسمن لذلك فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والريح وأكثر من الحركة ليشتد لحمه ويزول السمن المانع له من العدو إثنان التفكر في النعم نعم من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك يا صاحبي انظر للنعم التي من حولك حاول عدها حاول فهمها حاول معرفتها فكل نعمة ما أتت إلا من المنعم ومهما شكرت مستحيل أن تؤدي حق الشكر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي انفرد به الترمذي وقال حسن غريب انظر الجامع الصغير وزيادته للشيخ الألباني برقم 176 فكر في شكل الحياة التي نعيشها لو الغينا منها بعض النعم أو حتى نعمة ستسأل عن هذا عن أبي هريره رضي الله عنه قال بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكما ها هنا قالا والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره فانطلقوا حتى أتوا بيت رجلا من الانصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا ماء فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال مرحبا ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت؟ قال أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم ثم أخذ الشفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم يومئذ فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى اصبتم هذا فهذا من النعيم رواه مسلم هل تقدر قيمة المكافأة؟ عن عبد الله بن أبي نوح قال قال لي رجل على بعض السواحل كم عملته تبارك اسمه بما يكره فعملك بما تحب قلت ما احصي ذلك كثرة قال فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت لا والله ولكنه أحسن إلي فاعانني. قال فهل سألته شيئا قط فأعطاك؟ قلت وهل منعني شيئا سألته ما سألته شيئا قط إلا أعطاني ولا استعنت به إلا أعانني قال أرأيت لو أن ابن آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك قلت ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء قال فربك أحق وأحرى أن بذلت نفسك له في أداء شكر نعمه عليك وهو المحسن قديما وحديثا إليك والله لشكره أيسر من مكافأة عباده أنه تبارك وتعالى رضي بالحمد من العباد شكرا زيارات مطلوبة قال الدكتور مصطفى السباعي زر المحكمة مرة في العام لتعرف فضل الله عليك في حسن الخلق زور المستشفى مرة في الشهر لتعرف فضل الله عليك في الصحة والعافية زور الحديقة مرة في الأسبوع لتعرف فضل الله عليك في جمال الطبيعة زور المكتبة مرة في اليوم لتعرف فضل الله عليك في العقل زر ربك كل آن لتعرف فضله عليك في نعم الحياة ثلاثة التفكر في الكون قال أحد العلماء يبتدئ خطبته الحمد لله رب المشارق والمغارب خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب خلق منه زوجه وجعل منها الأبناء والأقارب تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب وندعوه دعاء المستغفر الواجر التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغائب شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازب أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب أرأيت الأرزاق كيف دبرت وهل في الطيور زارع أو كاسب أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حالب أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء الشارب أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل كاتب أو حاسب أرأيت الإنسان كيف ضحك أرأيت كيف تثائب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا أرأيت كله فخشع فلا نجاة للهارب واشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسول الملك الواهب ما من عاقل إلا وعلم أن الإيمان به حق واجب سل العدوان وسل هل عابه في الحق عائب سل الشهداء عنه هل كانت في الدنيا مأرب؟ سل صناديد قريش في قليل بدر الصادق ومن الكاذب سل السيوف سل الرماح هل حملها مثله محارب سل الغار عن الحمامة حيث باضت فأغشت أعينا كانت تراقب سل صراقة عن قوائم حصانه كيف ساخت في الصخر حتى المناكب سل ام العبد كيف سقاها اللبن والشات مجهدة وعازب سل الشمس سل القمر عن نوره إذا الكل غارب سل النجوم متى صلت وسلمت عليه في المسارب سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب سل الزمان متى توقف وسل المكان كيف تقارب سل السماوات السبع هل وطئها قبله رجل أو راكب سل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب سل الملائكة أين اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب سل الروح الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب سل العشاء عن حبهم والناس فيما يعشقون مذاهب سل سدره المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب يا رب صلي على الحبيب المصطفى أهل الفضل والمواهب وعلى الصحب والآل ومن تبع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 يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عفاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمناية يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة بها من ذا الذي أهواك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 تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنا يا ميت فاسأله من أحياك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 قمم السحاب فسأله من أرساك وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من بالماء شق صفاك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فسأله من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاساله من يا صبح صاغ ضحاكا يا أيها الإنسان مهلا من الذي بالله جل جلاله أغراك سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك أربعة فكر فيما مضى يا صاحبي عطب نفسك على هواها وحاسب قلبك على غفلته تفكر في حال يوسف لو كان زل من كان يكون احسب صبرك عن معصية تركتها وامتنعت عنها ما أجملها من ساعة وما أروعه من احساس وتأمل لحظة انتكاسه وندم الساعات عليها فندمت على ما مضى وفارس رهانك الى التائهين فهذا ما زال مداوما على معاصيه فهو من انتكاس الى افلاس فانت في الامس معدوم وفي الغد ستفنى تفكر في عمر قد مضى كثيره يا انت الجنة تتزين فوقك والنار تحتك توقد والقبر الى جانبك يحفر وربما يكون كفنك قد غزل قرآن يتلى راجع نفسك وتذكر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله انظر ليوم القيامة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فكر في المستقبل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الرغض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية سل هذه الأنسمة والأرض والسما سل كل شيء تسمع الحمد سارية فلو جن هذا الليل وامتد سرمدى فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية خمسة فكر في فقرك أيها الفقير قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد حين تسلك كل الطرق فتجدها قد سدت وتطرق الأبواب فتجدها قد غلقت حين ذاك انتزع جوهر نفسك من احلام غفلتك وجدد روحك وقبلها كف عواطفك الميتة كل دموع الناس لا تبل ضمأ القلب القاسي ولو انحدرت كالسيل وإذا تلمست جوانب قلبك فضاقت عليك الأرض بما رحبت فاستغث لمولاك ولعلها كلمات حملها بريد الإنذار إليك وما وصل الصالحون لربهم إلا بهذه العبادة إذا أحسست بمرارة الذل وقسوه العجز تطأها منك وتحطم كيانك فتذكر أن لك ربا عزيزا قادرا أخي لا تمر على الكلام كمغرور يتثائب لا تكن حاضر الذهن في الدنيا فإذا جاء الدين تعكر افتح قلبك وعقلك لحظات وتفكر الباب المغفول عنه كان حال الصالحين دوما كقول أحدهم دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم ولا معيق فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه ومن ادمن قرع الله يوشك أن يفتح له وكما ندوك من عرف الله أحبه ومن أحب الله أطاعه ومن أطاع الله أكرمه ومن أكرمه الله أسكنه في جواره ومن أسكنه في جواره فطوبى له طوبى له العبودية الحق تحقق من عبوديتك وهو ما أرشدك به ابن القيم التزم العبودية من الظل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيدك واجتنب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعان به والتوكل عليه واستعذ به ولا يتعلق قلبك بغيره محبة وخوف ورجاء أي بداخلك إني عبد من جميع الوجوه صغيرا وكبيرا حيا وميتا مطيعا وعاصيا وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك فإن العبد وما عليه لسيده أنك الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمه فذلك كله من إنعمك على عبدك والعبد موته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه أنت فقير أنت لا تملك شيئا بسم الله الرحمن الرحيم يشأ يذهبكم وَيَأْتِي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فمن أَنْتَ وكم تساوي عند الله فكر في ضعفك وانكسارك لله عز وجل على لسان المؤمنين الصالحين وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله اللهم اجعل صمتنا فكرا ونطقنا ذكرا ونظرنا عبراً مع الله مع الله في سبحات الفكر مع الله في لمحات البصر مع الله في ومضات الكرى مع الله عند امتداد السهر مع الله والقلب في نشوة مع الله والنفس تشكو الضجر مع الله في أمس المنقضي مع الله في غد المنتظر مع الله في عنفوان الصبا مع الله في الضعف عند الكبر مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر مع الله في الجد من أمرنا مع الله في جلسات السمر مع الله في حب أهل التقى مع الله في كره من قد فجر ستة التفكر في أسماء الله ومفعولاتها انظر في مفعولاته يعطيني ثم يمنعني يمرضني ثم يشفيني يعسر لي أمورا ويسرها لي يفعل معي ذلك كي لا ألتجأ إلا إليه ولا أطرق إلا بابه والا اقبل أقبل إلا على رحابه يصفيني من حبي للمال والدنيا والشهوة كي أكون له وحده هذا فعله معك ومعي تفكر في أسمائه وآياته حين تقرأ آيات ربك فينسدل على القلب التدبر ويتحرك العقل بالتأمل لتخرج حروف ترتبت على طرف اللسان وحين تتكون الكلمات تكون سبحان الله وهذا حالك اخي وأختي مع القرآن تعيش آياته ويسر في عروقك فيبدأ القرآن يظهر على قسمات وجهك ونبات صوتك وإشارات عينك وردود فعلك كل آية تقربك من الله خطوات وتلغي خطوات في معصيته كل جزء يقطع مسافة بقلبك إلى حب ربك ويصفي تمكن الدنيا من نفسك كل ختمة قرآن تزين لك صحيفتك وتحلي لك أخلاقك وتلبس تاج البركة والقبول على حياتك يا لها من عظم قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن عن ديك من حملة العرش رجله في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش ومن شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام يقول سبحانك حيث كنت فسبحان الله تفكر في أسماء الله وتفكر في الجبار والرحمن والمهيمن والقهار والقادر بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه وأيضا من يعلم الناس الخير حتى النملة في جحرها والحوت في الماء يصليان على معلم الناس الخير من عرف الحوت أنني أخبرك بكلمة طيبة صالحة من عرف النملة والحوت أن لك ويدعوالك إنه الخالق العليم فتعالوا نفكر في عبودية الكون لله في يوم من الأيام تمر ريح شديدة جدا فأحد الناس يلعن الريح فقال له صلى الله عليه وسلم لا تلعن الريح فإنها ماموره صححه الألباني في يوم من الأيام يسقط المطر من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يفرد عباءته ويستقبل المطر بصدره فلما يسأل يقول هذا حديث عهد بربه في يوم من الأيام واحد قرصته نملة فأمر أن تحرق مملكة النمل فقال الله عز وجل والحديث في صحيح مسلم قرصتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع إن نقيقها تسبيح صححه الألباني ويقول الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه وقال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده الكون كله يسبح والملائكة وإما لنحن المسبحون ويقول الله عز وجل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الكل يسبح وأعضاؤك تسبح وهذا الورق يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولهذا صرح علي بن أبي طالب عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي يا صاحبي إن كان الله معك فمن عليك وإن كان الله عليك فمن معك سبعة فكر في العواقب القادمة فكر في قارون عندما طمع وتكبر فكر في فرعون وجبروته فكر في هامان وفساده فكر في أبي لهب وظلمه فكر في رئيس دولتك فكر في الوزراء وما حدث لهم فكر في العواقب وفي طريق النجاة فكر في قول سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزى به إسناده حسن وهذا يجعلنا نفكر فيما سيأتي وفيما مضى ردد معي والله ما أحلى قولك بأذان قلبك أسألك بعزك وذلي ألا رحمتني أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك هذه نصيحة الكاذبه الخاطئه بين يديك عبدك سوايا كثر وليس لي سيد سواك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أسأل مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورظم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه ثمانية فكر في أيام الله عندك رمضان وليلة القدر والعشر الأوائل من ذي الحجة وعندك ستة أيام من شوال تصومهم فكر في أيام الله يقول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله فكر في النفحات فكر في يوم الجمعة فكر في العشر الأواخر من رمضان فكر كيف تستثمر أيام الله جلس عمر بن عبد العزيز يوما متفكرا متأملا ثم قال قبور خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصت الدم وأكلت اللحم ترى ما صنعت بهم الديدان محت الوجوه وكسرت الفقار وأبانت الأشلاء ومزقت الأعضاء ترى ليس الليل والنهار عليهم سواء اليس هم في مدلهمه ظلماء كم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية وأجسادهم عن أعناقهم نائية قد سالت الحدق على وجوههم دما صديدا ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما ثم قال ليت شعري كيف ستصبر على خشونة الثرى وبأي خديك سيبدأ البلا تسعة فكر في النجاة في يوم من الأيام لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل سيحاسب الله الناس كنفس واحد فقال الصحابة رضوان الله عليهم كيف يحاسب الناس كنفس واحد فقال صلى الله عليه وسلم كما رزقهم الله في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد جاء في الأثر يا ابن آدم جعلت لك قرارا مكينا في بطن أمك وغطيت وجهك بغشاء رقيق حتى لا تتأذى برائحة الطعام وحولت وجهك في بطن أمك حتى لا يؤذيك التنفس وجعلت لك متك أين متك عن يمينك ومتك عن شمالك. أما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن شمالك فالطحال وعلمتك القيام والقعود وأنت في بطن أمك أفيقدر على هذا أحد غيري ولما حان موعد وضعك أرسلت إلى الملك الموكل بالأرحام ليخرجك فأخرجك على ريشة من جناحه وأنت ليس لك سن تقطع بها ولا يد تفتح بها ولا رجل تمشي عليها وجعلت لك عرقين رقيقين في صدر أمك يخرجان لك لبنا سائغا حارا في الشتاء باردا في الصيف وجعلت الحنان في قلب أبويك فلا يأكلان حتى تأكل ولا يشربان حتى تشرب أفيقدر على هذا أحد غيري ولما قوي عودك واشتد ظهرك بارستني بالمعاصي في الخلوة ومع الجماعة ولم تستحي مني ومع ذاك إن سألتني أعطيتك وإن دعوتني أجبتك وإن استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم من أكثر مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم في يوم من الأيام كان إبراهيم بن أدهم مشغولا فقال له أحدهم نريد أن نجلس معك فقال إني مشغول بأربعة أشياء وهي تفكرت في يوم الميثاق وقال الله عز وجل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فلم أدري أين أنا من الفريقين وتفكرت إذا قضى الله بالولد أن يولد فلم أدري كيف خرج جوابي أشقي أم سعيد وتفكرت في لحظه ملك الموت وهو يقبض روحي أم مع المؤمنين أم مع الكافرين وتفكرت في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون هذا ما شغل إبراهيم ابن أدهم فما شغلكم؟ عشرة فكر في أهدافك وبلا تعليق ثمار التفكر أولا الطريق السليم أين تذهبون؟ قال وهب ابن منبه ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم وما علم امرء قط إلا عمل عندما أتفكر وأفهم حينها أدرك في أي الطرق اسير وكيف اعيش فالتفكر يصل بك إلى الطريق السليم وكما قال أبو بكر الصديق ما أوحش الطريق لمن لم يكن الله مؤنسه وما أبعد الطريق لمن لم يكن الله دليله أين السبب؟ يا سادة إذا كانت أبصاركم قوية وبصائركم ضعيفة فالسبب هو هجران للتفكر وتشتت الفهم وتشوه المفاهيم وببساطة كيف يعصى من هذا نعمه وكيف لا يطاع من هذا كونه تلتحف سماءه وتفترش أرضه وإلى الآن تترك قلبك نهيبة لفتنه أو شهوة أو شبه أو صحبة فإن دنت همتك فخف من عقوبته وإن أخذتك الدنيا فتعلق بمحبته وقد بكى يوما عمر بن عبد العزيز بين أصحابه فسئل عن ذلك فاعلن تجربته فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها ولئن لم يكن فيها عبره لمن اعتبر أن فيها مواعظ لمن ادكر والرسول رسم طريق الوصول عن حذيفة قال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 إنك تديم الجلوس وحدك فلو جلست مع الناس كان آنس لك فيقول لقمان إن طول الوحدة أفهم للفكر وطول الفكر دليل على طريق الجنة فإذا كانت الحياة علمتنا أنه ليس كل الطيور تحمل الرسائل وليس كل الخيل تصلح للسباق فكذلك ليست كل الطرق تؤدي للجنة إلا طريق الصالحين ونادى الحسن البصري تفكر ساعة خير من قيام ليلة ثانيا الخشية والتذكر يا صاحبي التفكر هو طلب للتذكر فالتفكر هو تحريك العقل ودورانه في الأمور من أجل الوصول إلى التذكر فالمتفكر يصل إلى علمه أمر ما هو بعينه التذكر قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرا لأولي الألباب وقال تعالى عن القرآن وإنه لتذكرة للمتقين فالتفكر يقود إلى التذكر ثم إلى الإنابة إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات واستفاد من العبر واستقى الصالح ولافظ الطالح فالقلب مستعد ومشغول. رجل له قلب حي مستعد وقلبه مشغول عن الآيات والعبر والتذكرة فهو غائب القلب ليس حاضرا فهذا يحتاج إصرارا مجهودا لنفتح آذان قلبه لسماع آيات ربه فهو بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه مستعد وحاضر رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه فهو شاهد القلب ملقي السمع فهو بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره فهذا هو الذي يراه ولهذا قال الله عز وجل تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب والآية الأخرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد من يخشى قال الحق تبارك وتعالى سيذكر من يخشى فالتفكر يصل بك للتذكر فتبدا تستوعب حسناتك وسيئاتك خيرك وشرك حلالك وحرامك ولذلك كان التفكر من أفضل العبادات فهو يورث الحكمه ويحيي القلوب ويغرس فيها الخوف والخشية من الله عز وجل وعن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غير فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل رواه البخاري ومسلم فيا من تحصى عليك اللفظة وتعد عليك النظرة تأهب فما تدري متى ينتهي الأجل ومتى ينقطع الأمل فالتفكر يولد العبرة والعبرة تبعث بالعبرة قبل أن تلقى ساعة الحسرة وتلقى بعدها في ظلمة الحفرة ثالثا تدبر وعمل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها فهذا القرآن كلما لغونا وغفلنا وبعدنا نادانا من جديد هلموا إلى الهداية ومنابع النور فهذا القرآن كلما ضعنا وضللنا صاحبنا الطريق من هنا والجنة معي فلا تفرطوا فيها فهذا القرآن كلما طغت الذنوب وحلقت المعاصي دعانا أقبل إلى رب غفور الرحيم فهذا القرآن عالم من الإبداع وديوان للخلود والعزة وخطاب يشفي مرض الروح ويبدد ملالة النفس فهذا القرآن فيه للسعادة ترائق ولأجمل حياة سبل ولجنة عرضها السماوات والأرض دلائل ولشفاعة النبي الكريم برهان وإن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ألم أقل لك لقوم يتفكرون وعن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير قد أنا لك أن تزورنا فقال أقول يا أمه كما قال الأول زر غبا تزدد حبا قال فقالت دعونا من رطانتكم هذه قال ابن عمي أخبرين بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسكتت ثم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليل لربي قلت والله إني أحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت ثم بكي فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت ثم بكي فلم يزل يبكي حتى بل, يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب رابعا حياة القلب ويقظته قال الحواريون لعيسى بن مريم يا روح الله هل على الأرض اليوم مثلك فقال نعم من كان منطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرا فإنه مثلي وعن عمر بن عبد العزيز أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تدركها مرارتها ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر وكتب الحسن رحمه الله تعالى إلى عمر بن عبد العزيز اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به والندم على الشر يدعو إلى تركه وليس ما فني وإن كان كثيرا يعدل ما بقي وإن كان طلبه عزيزا واحتمال المؤونة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية خامسا الهداية والنجاة يجعلك التفكر على طريق الهداية والنجاة لقول ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب أي أصلي وقلبي متدبر ومتامل وخاشع أفضل من أن أصلي خمس ساعات وقلبي سارح وغافل يقول عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله عز وجل أعظم من العبادة أن أفكر في نعم الله علي أفضل من العبادة فاجعل قلبك يمشي بتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى يقول سيدنا أبو الدرداء لما سئلت أمه عنه قالوا لها ما أكثر عبادة لأبي الدرداء قالت التفكر والاعتبار لذلك يقول عمرو بن قيس نور الإيمان في التفكر يقول أبو سليمان الداراني إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة ويقول بشر بن الحاكم لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه ويقول الفضل بن عياض الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك قال الشافعي فكر قبل أن تعزم وتدبر قبل أن تقدم وكان ابن مسعود يقول لأصحابه أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات صلح قلبك صلي ركعتين بتدبر وتأمل وأطل السجود اقرأ الربع الأخير من سورة آل عمران حافظ على أذكار الصباح والمساء خصص خمس دقائق وتفكر وداع القلوب لا تغط في السبات ولكن كن خفيف النوم واعلم أنه مهما امتدت الصحراء فوراءها رياض خضراء وإذا رأيت السحب السود فاعلم أن الغيث الهنيئ في جوانحها وإذا هالك الظلام فتيقن أن الصباح مقبل لا محالة فشمس الهرم تبدد حيوية الشباب ومركب الأجل يمر مر السحاب والأعمار فانيه وأخيذة للذهب كل ينادي طر بجناح الجد من وكر الكسل وتجهز فقد حد الحادي بالركاب والناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف لأن الريحة تتجه إلى الأمام والماء ينحدر إلى الأمام والقافلة تسير إلى الأمام فلا تخالف سنة الحياة بشر آمالك بمستقبل زاه وغد مشرق وفجر باه جديد وهنا الهتاف يا لها من وثبة إلى الجنة الدنيا موسم المؤمنين ومتجر الصالحين وميدان المتسابقين ولكن هذا ملخص الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع فما أعجبها من حياة يقول الطفل عندما أشب فأصبح غلاما ثم عندما أترعع وأصبح شابا ثم يقول عندما أتزوج ثم عندما أصبح رجلا متفرغا فإذا جاءته الشيخوخة تطلع إلى الرحلة التي قطعها من عمره فإذا هي تلوح ريحا باردة اكتسحتها اكتساحا ذلك لأننا نتعلم بعد فوات الأوان وهذا ما أضحك أب الدرداء أضحكني ثلاث مؤمل دنيا والموت يطلبه وغافل ليس مغفولا عنه وضاحك من الأفيه لا يدري رضي الله عنه أم صخط علي واحب وأحب أن أذكرك أن كل كلمة اقتبستها عينك وتصفحها قلبك ما خرجت إلا بمداد من حب لا من حبر وساقها الله إليك عبر بريد الشوق فخاضت القفار وقطعت البلاد حتى تسكب في بوتقة قلبك أنت ودهزك هزا يا أخي أين أنت؟ أين قلبك؟ أين عقلك؟ أين مكانك؟ أين حياتك؟ أكون أحرص عليك من نفسك لا تنهي صلاحية الكتاب بإغلاق دفتيه ولا تجعل بين عملك وبين ما قرأت حلقة مفقودة فما خطت كلماته إلا لتكون يدعون لك ولغيرك ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله وأعد القراءة مرة واثنتين وثلاثة واجعله رفيقك في الدرب وزادك على الطريق ولا تحرم كاتبه دعوة بظهر الغيب وإن كنت لا تراني ولا أراك فيكفينا حب القلوب وتكاتف أيدينا هاتفين متى نلقى الأحبة محمدا وحزبه وعلى الحوض أول لقاء وعند باب الجنة يحلو العناق ويعلو مع الحبيب صلى الله عليه وسلم نشيدنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فتطرب الأذن بالنداء ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته